فَلَمَّا زَنْات بِمَكرين أَوسَلَت إلَيْهَِّ وَأَْتَدَت لَهُ النَّ مُتَّكَاء فَلََّا زَنْات بمَكْرين أَسَلَت إلََّثَدَك لََّ مُتَّكَاء وأعتدت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن شكينا وقالت اخرج عليهم وأعتدت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهم على الكرسي عليهم فلم ما را انه اذبحنه وقطعنا انديه ونقلنا هاشم لله ما اذى بشر تلم ما انه وقطعنا انديه سُبْحَانَ الَّذِي عَذَّبَ بَشَرًا إن هذا إلا ملك كريم وَقُلْنَا حَسْبُنَا اللَّهُ وَهُوَ الْحَسْبُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَقُلْنَا حَسْبُنَا اللَّهُ وَهُوَ الْحَسْبُ إِنَّ اللَّهَ لَا Hiten!